يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب في جده واللعب حبك قد برحبي ان دموعي غمر وليس عندي غمر فقلت يا ذا الغمر اقصر عن تعدت بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترا والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب بدا وحيا بالسلام رما عذول بالسلام أشار نحو بالسلام بكفه المخضبين بالفتح لفظ المبتدي والكسر صخر الجلمدي والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام فصرت في ارض كلام لكي انال مقلبي بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم والضم أرض تبرمون شدة التصلب ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة إرث لما قد حلبي بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجبي جد فالقديم حلم وما بقي لحلم وما هنى لحلم مذغبت يا معذبي بالفتح جلد النقبا والكسر عفو الأدبا والضم في النوم هبا حلم كثير الكذبين حمدت يوم السبت إذ جاء محب السبت على نبات السبت في المهمه المستصابين بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذا والضم نبت وغذا إذا مشى في الربرب خدد في يوم سهام قلبي بأمثل السهام كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهبي بالفتح حر قويا والكسر سهم رميا والضم نور وضيا للشمس عند المغرب دعوت ربي دعوه لما اتى بالدعوه فقلت عندي دعوه ان زرتني في رجب بالفتح لله دعا والكسر في الاصل ادعى والضم شيء صنعا للاكل عند الطرب وكان ما بلمه مشاب شعر اللمه وما بقي للمه ولا بقي من للنصب بالفتح خوف الباس والكسر شعر الراسي والضم جميع الناسي ما بين شيخ وصبي لما أصاب مسكي فاح عبير المسك فكان منه مسكي وراحتي من تعبي بالفتح ظهر الجلد والكسر طيب الهندي والضم ما لا يبدي من راحة المستوهبي مل الدموع حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري لضاق فيه أدبي بالفتح حجر الرجل والكسر جمع العقل والضم اسم النقل لرجل منتسب ناول برد السقط من فيه عين السقط فلا حرم السقط وميضه كالشهب في الفتح ثلج وبرد والكسر نار من زند والسقط بالضم الولد قبل تمام الإربي وجدته كالقمة في جبل ذي قمة مطرحا كالقمة فقلت هذا مطلبي بالفتح أخذ الناس والكسر أعلى الراس والضم للإنكاس من المكان الخريبي هذه علامات الرقاق فانظر إلى أهل الرقاق هل ينطق القول الرقاق بالصدق أم بالكذب بالفتح رمل متصل والكسر خبز قد اكل والضم ارض تنفصل على امان النصب لا تركن للصلي ولا تثق بالصلي واحذر طعام الصلي وانهضنه نهوض المجذب صوت الحديد صرصرا وحيه انكسرا والماء ان تغيرا بضمها لم يشرب يسفر عن عين الطلا وجنه تحكي الطلا وجيده من الطلا غيدا ولم تحتجب بالفتح أولاد الغبا والكسر خمر شربا والضم جيد ضربا في حسنه جيد ربيد. أتيته وهو لقى فبشني عند اللقا وقال اطعمني لقا فذاك أقصى أربي بالفتح كنس المنزل والكسر للحرب قلي والضم ماء العسل عقدته باللهبي دياره قد عمرت ونفسه قد عمرت ورأسه قد عمرت من بعد رسم خريبي بالفتح فيه سكنا وكسرها نللغنا والضم مهما أمعنا في حرصه المجرب صاحبني وهو رشاك صحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشا في الحكم أو من الرياب بالفتح للغزالي والكسر للحبان والضم بذل المال للحاكم المستكلبي الريق منه كالزجاج ولحظه يحكي الزجاج وقلب منه كالزجاج واد سريع العطبي بالفتح للقرنفني والكسر زج الأسني والضم ذات الشغل من الزجاج الحلبي لا ندع الفمنه ولا احتمال منه من كان فيه منه، فليسترح بالهرب، بفتحها للحيه وكسرها للهبه وضمها للقوه وهو دليل الغلب ذلفت نحو الشرب ولم أدر عن شربي فانقلبوا بالشرب ولم يخافوا غضبي بالفتح جمع الأشربة والكسر ماء الشربة والضم ماء العنب عند حضور العنب. رام سلوك الخرق مع الطريق الخرق إن بيان الخرق عند ركوب السبسبي بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة والضم شخص ما معه شيء من التأدبي زاد كثيرا في اللحى من بعد تقشير اللحى لما رأى شيب اللحى ما حبل النسب بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل والضم شعرة تلي لحي الفتى والأشيب سار جدا في الملا وأبحر الشوق ملا ولبسه من الملا فقلت يا للعجب بالفتح جمع البشر والكسر ما ألبحري والضم ثوب العبقر مرصع بالذهب شاكلني بالشكل تيمني بالشكل وغلني بالشكل في حبه والحزب بالفتح مثل المثلي والكسر حسن الدل والضم قيد البغلي خوفا من التوثب صاحبني في صرتي في ليلة ذي صرتي وما بقي في صرتي خردله من ذهبي بالفتح جمع الوفدي والكسر كثر البردي والضم صر النقدي في صرتي من ذهبي ضمنته نبت الكلا بالحفظ مني والكلا فشج قلبي والكلا عمدا ولم يراقبي بالفتح نبت للكلا والكسر حفظ للولا والضم جمع للكلا من كل حي ذي أبي طارحني بالقسط ولم يزن بالقسط في فيه عرق القسط والعنبر المطيب بالفتح جور رفضا والكسر عدل يرتضا والضم عود قبضا رخاوة للعصب ربي ذكي العرف واخذ بالعرف وامر بالعرف سام رفيع اغتبي بالفتح عرف طيب والكسر صبر يندب والضم قول يجب عند ارتكاب الريب عال رفيع الجد أفعاله بالجد لقيته بالجد كالمحطن المخرب بفتحها أبو الأبي والكسر ضد اللعب والضم بعض القلوب كان لبعض العرب غنا وغنته الجوار بالقرب من والجوار فاستمعوا صوت الجوار ثم انثنوا بالطرب بالفتح جمع جارية والكسر جار دارية والضم صوت الداعية بويلها والحربي فأم قلب أمة عند زوال الامه فاستمعوا يا امه بحقكم محلبي بالفتح شيب الراس والكسر ضد الباس والضم جمع الناس من عجم أو عربي قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام أما يا ابن الحمام في الهوى من طربي بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب والرث ضعفي بالقرى منها معان بالقرى وذاك في غير القرى فكيف عند العرب بالفتح ظهر الوهدي والكسر طعم الوفدي والضم جمع البلد كمكة او يثرب من لي برشف الظلم او اصطياد الظلم ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب بالفتح ما الاسنان وللنعام الثاني والظلم للانسان مجلبة للغضب القطر جود كفه والقطر سيل حتفه والقطر ماء أنفه وخده من ذهبي بالفتح غيث سكبا والكسر صفر ذوبا والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رأيت دله وهجره ومطله رسيت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق نظما شرحا لما تقدما فربما ترحما عليه أهل الادب أديت فيه واجبي في خدمة المطالب ذي المواهب وذي جار الطيب من جاءه وأمله ينال منه أمله يسعد من قد وصله من أهل علم الأدب. إما ببحث بحثه أو اختراع أحدثه في شرح المثلثه بنظمه المهذبي مصليا مسلما على النبي كلما رقرق برق أو هما بالودق السحب